بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب منار السبيل لعلمة ابن ضويان رحمه الله تعالى يقره عليكم عمر البساطي المجلس الخامس يقول باب صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم وعلم ان من خير اعمالكم الصلاه رواه ابن ماجه بعد الجهاد لقوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين درجه ولحديث وذروه سلامه الجهاد والعلم تعلمه وتعلمه قال ابو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم وأفضلها ما سن جماعة لأنه أشبه بالفرائض وأكدها الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها فالاستسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة فالوتر لحديث مريدة مرفوعة من لم يوتر فليس منا رواه أحمد الوتر وأقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم وأكثره إحدى عشرة لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منه بواحدة متفق عليه وأذن الكمال ثلاث بسلامين لأن ابن عمر كان يصلي من ركعتين حتى يأمر ببعض حالته ويجوز بواحد سردى لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن رواه أحمد ونسائي ووقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لحديث أبي سعيد المرفوع أوتر قبل أن تصبح رواه مسلم وحديث إن الله قد أمدكم بصلاه هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء الى طلوع الفجر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه قنوت الوتر ويقنوت فيه بعد الركوع نذبا لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواه ابي هريره وانس وابن عباس وعنهما رواه علي انهما كانا يقنطان بعد الركوع رواه أحمد والأثرم فلو كبر ورفع يديه ثم قانت قبل الركوع جاز لحديث أبي بن كعب مرفوعا كان يقنت قبل الركوع رواه أبو داود وروا الأثرام عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر وكأن ذا ثرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت وقال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء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 تبارك ربنا وتعاليت رواه أحمد ولفظه له والترمذي وحسن من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوط الوتر اللهم اهدني إلى وتعاليت وليس فيه ولا يعز من عاديت ورواه البيهقي وأثبتها فيه اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أتنيت على نفسك لحديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك إلى آخره رواه الخمسة والروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الحسن بن علي السابق وفي آخره وصل الله على محمد النسائي. وعن عمر الدعاء منقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء أن حتى تصلي على نبيك. رواه الترمذي. ويؤمن المأموم أي إن سمعه لا نعلم فيه خلافا قاله إسحاق ولحديث ابن عباس. ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا لعموم حديث عمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما ما وجهه رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك رواه أبو داود ونمجه القنوط في غير الوتر وكلها القنوت في غير الوتر حتى في الفجر لحديث مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر عمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين. أكانوا يغنون في الفجر؟ قال أي بنية محدث. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه. وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة رواه الدارقطني. السنة رضاعة. وأفضل الرواتب بسنة الفجر. لحديث عائشة مرفوعا. ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي غيرة مرفوعا لا تدع ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل رواه أحمد وأبو داود ثم المغرب لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم سئل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة فقال نعم بين المغرب والعشاء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 فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه ويسن قضاء الرواتب والوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين الفجر حين نمى عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي وعن أبي سعيد المرفوع من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره رواه أبو داود إلا ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها وفعل الكل ببيت أفضل لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه مسلم لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام لقول معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم التراويح والتراويح عشرون ركعة برمضان جماعة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي باسناده وعن يزيد بن الرومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقومون في رمضان بـ 23 ركعة رواه مالك وعن أبي درن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة رواه أحمد والترمذي وصحى ووقتها ما بين العشاء والوتر لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطراء متفق عليه. فصل في قيام الليل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث أبي هريرة مرفوعا أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم والنصف الأخير أفضل من الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل الحديث رواه مسلم وحديث أفضل صلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه والتهجد ما كان بعد النوم لقول عائشة رضي الله عنها الناشئة القيام بعد النوم وقال الإمام أحمد الناشئة لا تكون إلا بعد رقده ومن لم يرقد فلا ناشئه له وقال هي أشد وطأة أي تثبت تفهم ما تقرأ وتعي اذنك ويسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفره للسيئات ومنهات عن الإثم رواه الحاكم وصححه وافتتاحه بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة مرفوعه إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه أحمد ومسلم وأبو داود ونيته عند النوم لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وليته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه رواه أبو داود والنسائي ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر قال في الإقناع مع الكراهة وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم لحديث من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم متفق عليه وأما المعذور فاجره قاعدا كأجره قائما للعذر وكثرة الركوع وسلود أفضل من طول القيام غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف لحديث أقرأ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السلود في غير حديث رواهن أحمد ومسلم وابو داود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 كما في حديث عائشة رواه أحمد ومسلم وصلاها ستة كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه وأكثرها ثمان لحديث ام هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل فتح صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال لحديث قال الله تعالى ابن آدم اركع اربع ركعات من أول النهار اكفك آخرة رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأفضله إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم تحية المسجد وتسل تحية المسجد لحديث أبي قتالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه الجمعة. سنة الوضوء وتطوعات أخرى وسنة الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بارجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا ارجع عندي اني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك طهور ما كتب الله لي أن اصلي متفق عليه وأحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل قال الإمام أحمد قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع رواه أبو داود وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء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 فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته للحديث السابق ويعتبر كون القارئ يصلح اماما للمستمع فلا يسجد إلا يسجد القارئ لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا رواه الشافعي في مسنده وغيره ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الاتمام به إذن ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة اتمامه بهما ويسجد لتلاوة امي وزمن، لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود ومميز لأنه تصح إمامته في النفل ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم لحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أته أمر يسر به خر ساجدا رواه أبو دهود والترمذي وابن ماجه وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة رواه سعيد وسجد علي حين وجد ذا في الخوارج رواه أحمد وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت لأنه لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفته وأحكامه كسجود التلاوة فصل في أوقات النهي وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر احتج به أحمد وعنه من صلاة الفجر لحديث أبي سعيد مرفوع لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس متفق عليه ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس لحديث أبي سعيد وغيره وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه وعند قيامها حتى تزول لحديث عقبه بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب رواه مسلم فتحرم صلاه التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم لعموم النهي ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد سوى سنة فجر قبلها لما تقدم وركع تي الطواف لحديث جبير مرفوع يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار رواه الأثرم والترمذي وصححه وسنة الظهر إذا جمع لحديث أم سلامة أنه صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر متفق عليه وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم وتأكدها للخلاف في وجوبها ويجوز فيها قضاء الفرائض لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه وفعل المنذورة ولو دارها فيها لأنها واجبة أشبهة الفرائض والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لقوله في حديث أبي سعيد ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه آذاب بقراءة القرآن وتباح قراءة القرآن في الطريق قال إبراهيم التيمي كنت أقرع على أبي موسى وهو يمشي في الطريق فإذا قرأت سجة قلت له أسجد في الطريق قال نعم ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم لقول علي كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنب رواه الخمسة حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب باب صلاة الجمعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى ولحديث أبي غيرة مرفوعة أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه ولما استأذنه أعمال قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال هل تسمع النداء فقال نعم قال فأجب رواه مسلم وعن ابن سعود قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره وأقلها إمام وماموم ولو انثى لحديث ابي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعه رواه ابن ماجه وقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وليؤمكما اكبركما ولا تنعقد بالمميز في الفرض نص عليه لان ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس وتسن الجماعه في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن الحديث رواه مسلم وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلم ذكره الدهر قطني وامر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أنت أم أهل دارها رواه أبو داود والدار وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة من من سوى لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت لأن ابا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم رواه مسلم ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأهل أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة أن ثم تابع لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة رواه أبو داود وفي لفظ له من أدرك الركوع أدرك الركعة وسن دخول الماموم مع امامه كيف ادركه لما تقدم وان قام المسبوق قبل تسليمه امامه الثانيه ولم يرجع انقلبت نفله لتركه العوده الواجبه لمتابعه امامه بلا عذر فيخرج عن الاتمام ويبطل فرضه واذا اقيمت الصلاه التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته لحديث اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه رواه الجماعة إلا البخاري وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه لحديث أبي ذر المتقدم ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية تفصل وفي حديث أبي هريضة وإذا قرأ فأنصت رواه الخمسة إلا الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد والدار القطني مرسلا وحديث عبادة الصحيح محمور على غير المأموم وكذلك حديث أبي هريضة وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام رواه الخلال وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة قال في المغني وقد خالفه تسعة من الصحابة قال ابن مسعود واددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملأ فوه بالتراب وسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدات ولم يسجد إمامه والسترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء قاله في الكافي ودعاء القنوت حيث سمع فيؤمن فقط والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية لأن مقصود الاستفتاح والتعود لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت أي سورة في سكتات إمامه سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط وبعدها وبعد فراغ القراءة ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين رواه أبو داود قراءة الماموم خلف الإمام ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء لقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجة قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه هذا قول أكثر أهل العلم فصل في متبعة الإمام للمأموم ومن احرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أي الماموم لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته ولأنه اتم بمن لم تنعقد صلاته والاولى للماموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا متفق عليه والفاء للتعقيب وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم فان وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام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 قال الإمام أحمد لو كان له صلاة لروجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب لا صلاة ناس وجاهل لحديث عفي لأمة عن الخطأ والنسيان تخفيف القراءة ويسن للإمام التخفيف مع الاتمام لحديث أبغيرة مرفوعا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفير قال الحجوي إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخل ممن له عذر وقال الشيخ تقي الدين تلزمه مراعاة المأموم وأنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص احيانا وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم لحديث ابن أبي أوفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعه الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم رواه أحمد وأبو داود وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لادراك الجماعة ومن استأذنتهم رأته أو أمته إلى المسجد كلها منعها وبيتها خير لها لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته